الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا ل الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله الامين المبعوث بخير دين الهادي الى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه واصحابه اجمعين الجمع الكريم والحضور المبارك السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر للمؤمنين د و ح ة ظلالها و ا ر ف ة و أ ن س ا م ه ا ر ق ر ا ق ة وشذاها قوي وذكرياتها ه ا د ئ ة ومن خلال ا ل س ي ر السيرة يتعلمون ا ل ح ي ا ة كلها ويقيني أ ن س ي ر ة حبيبنا وتاريخ رسولنا صلى الله عليه وسلم منهج ح ي ا ة و أ س ا س ن ه ض ة وسبيل إ ص ل ا ح ل أ م ت ن ا فهي ح ي ا ة من اصطفاه الله عز وجل وانتقاه واجتباه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 ويقيني أ ن ن ا ك أ م ة م س ل م ة لم نستفد من ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي فقد جعلنا ا ل س ي ر ة مواسمه ومناسبات بل اختزلنا مفهوم ا ل س ي ر ة العمل إ ل ى مجرد أ ه ا ز ي ج وترنيمات لا تتعدى ا ل ج ل س ة و ط أ ط ا ت الرؤوس وهزها طربا وفرحا دون أ ن نلج إ ل ى حقائق معاني هذه السيره ا ل ع ظ ي م ة و ي ق ي ن أ ن ن ا لا ينبغي لنا أ ن نقف مع ا ل س ي ر ة ك أ ح د ا ث ووقائع م ج ر د ة فمثلا الحديث عن و ف ا ة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الحديث عن ن ه ا ي ة ح ي ا ة ح ا ف ل ة كانت م ل ي ئ ة ب ا ل أ ح د ا ث ا ل ق و ي ة والمواقف ا ل ث ا ب ت ة التي ينبغي أ ن تكون ل ل أ ج ي ا ل م د ر س ة وتعليما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد غزا سبعا وعشرين غ ز و ة يا سبحان الله حياه ع ج ي ب ة وهو يمثل ا ل ق د و ة للناس و ا ل م ح ا ف ظ ة على حياته م ح ا ف ظ ة على ح ي ا ة الناس لذلك كان أ ص ح ا ب ه صلى الله عليه وسلم في الغزوات يقولون نحري دون نحرك يا رسول الله ص لانهم ى ل ل عليه وسلم ل ه أ يعتبرون أ ن ه م إ ذ ا ماتوا مات الواحد منهم مات فرد أ م ا إ ذ ا مات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له أ ن يموت حتى يبلغ ا ل أ م ر غاياته وحتى تصل ا ل س ف ي ن ة و ا ل و ج ه ة إ ل ى نهاياتها ومقاصدها والله يعصمك من الناس غزا في عشر سنين سبعا وعشرين غ ز و ة يعني بمعدل كم غ ز و ة في ا ل س ن ة بمعدل ثلاث غزوات في ا ل س ن ة في هذه السبع وعشرين غ ز و ة باشر القتال بنفسه في عشر غزوات وفي الباقي حضر المشاهد ورص الصفوف وقوم الجيش و أ ر ش د الجند وباشر أ ص ح ا ب ه القتال وهو ينظر صلى الله عليه وسلم لذلك إذن ك ا ن ت حياته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ح ا ف ل ة بالجهاد و ب ا ل ت ض ح ي ة و بالعلم و ب ا ل د ع و ة و ب ا ل ق د و ة و ب ا ل آ د ا ب و ب ا ل أ خ ل ا ق و ب ا ل ر س ا ل ة ا ل ث ر ة والتعاليم ا ل ع ظ ي م ة التي تركها للناس هذه ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى ا ل ف ا ئ د ة الثانيه في الموت قهر ا ل ر ب و ب ي ة وتعظيم الخالق و إ ج ل ا ل الله و م ع ر ف ة قيوميته وملكه وتدبيره وتصريفه إ ن ك ميت و إ ن ه م لميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أ ف إ ن مت فهم الخالدون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا في الموت قهر ا ل ر ب و ب ي ة و هو القاهر فوق عباده توفته, توفته رسلنا وهم لا ي ف ر ط و ن في الموت قهر ا ل ر ب و ب ي ة خ ا ص ة إ ذ ا كان في ا ل أ ن ب ي ا ء للدلاله على قول الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال و ا ل إ ك ر ا م في قبض أ ر و ا ح ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين د ل ا ل ة على تفرد الواحد ا ل أ ح د الذي لا يشاركه ملكه ولا حكمه أ ح د سبحانه وتعالى ولذلك جاء في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال لي يا محمد أ ح ب ب من شئت ف إ ن ك مفارقه واعمل ما شئت ف إ ن ك مجزي به واعلم أ ن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس يا محمد عش ما شئت ف إ ن ك ميت واحبب من شئت ف إ ن ك مفارقه واعمل ما شئت ف إ ن ك مجزي به إ ذ ن في هذا دلاله على تفرد الله عز وجل بربوبيته وبوحدانيته سبحانه و ح ك م ة الله المولى عز وجل جعل رسوله صلى الله عليه وسلم خاتما ختم به ا ل ر س ا ل ة و أ ك م ل به ا ل م ل ة و أ س ب غ به ا ل ن ع م ة و أ ت م به الدين و أ ك م ل به ا ل إ س ل ا م بعد ذلك قبضه ليدلل للناس على أ ن الدين يمضي و أ ن ا ل إ س ل ا م يحفظه الله ولو خير ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم بين بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ح ي ا ة لاختاروا بقاءه ليسعدوا به ولينعموا به صلى الله عليه وسلم ولاخترنا جميعا هذا لكن الله أ ر ا د أ ن يعلم الناس أ ن ه هو الذي قاهر و أ ن ه هو الذي ي أ ت ي بالرسول ويجعله رسولا كل الرسول عليهم صلوات الله أ ج م ع ي ن ثم يقبضهم إ ل ي ه وتمضي ا ل ر س ا ل ة إ ل ى غاياتها برعايته وحفظه هو و ت أ ي ي د ه ونصره سبحانه وتعالى ثم ثالثا في و ف ا ة الحبيب صلى الله عليه وسلم تتجلى مواقف الصحب الكرام يا سلام الصحابه درجات ومواقف وجميع أ ح د ا ث وفاته صلى الله عليه وسلم إ خ و ا ن ا والله أ ن ا ما احب أ ت ك ل م عن ا ل م و ض و ع هذا بالرغم انه دين وفيه آ ي ا ت وفيه س ي ر ة وفيه سرد ل ل أ ح د ا ث وفيه تحليل للوقائع لكن يا اخوان أ ن ا بخاف بخاف يعني لمن حتى لما أ ق ر أ في كتب ا ل س ي ر ة الرحيل أ و الوداع حتى ا ل ح ج ة التي حجها تسمى بشنو ب ح ج ة الوداع بخاف يعني بسرعه انه ما بقدر تخيل ل أ ن ه ا احداث ع ظ ي م ة لو أ ن ك س أ ل ت ن ي عن أ ع ظ م م ص ي ب ة مرت على أ م ة ا ل إ س ل ا م منذ ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة إ ل ى يومنا هذا لقلت لك وفاته صلى الله عليه وسلم من أ ع ظ م الوقائع و ا ل أ ح د ا ث تهز وجدان المؤمنين ف ا ل ص ح ا ب ة لما نرد أ ح د ا ث وفاته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يظهر أ ب و بكر في ا ل ق م ة دائما رضي الله عنه متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة فحج ح ج ة الوداع ووقع يوم عرفه جمعه وفيها نزل قول الله تعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ا ع ن د ه كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يشعر بدنو أ ج ل ه واقتراب ميقات رحيله فكان يقول لعلي لا أ ل ق ا ك م بعد عام هذا في ح ج ة الوداع و أ خ ل ص ل ل أ م ة ودائما كان مخلصا بلغ و أ ب ا ن وخطب و أ و ض ح المشاعر و أ ت م الناس به ونزل اخواننا تلقى اهل التفسير مختلفين ما هو آ خ ر ما نزل من ا ل ق ر آ ن بعضهم يقول قوله تعالى يا أيها الذين يوما فيه يظلمون يقول اليوم دينكم آمنوا لا وتقوا يوما فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يقول اليوم أكملت وهم وبعضهم إلى كل ترجعون نفس ثم لكم توفى كسبت وبعضهم يقول إ ذ ا جاء نصر الله والفتح والصواب أ ن بعد نزول اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم في ح ج ة الوداع نزلت آ ي ا ت ك ث ي ر ة جدا ومنها و ت ق و ا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله لكن ما بين نزول اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم وما بين وفاته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تسعه وثمانين ي و م يعني ث ل ا ث ة شهور إ ل ا يوم ل أ ن ه كان في ح ج ة الوداع في ذي ا ل ح ج ة وقبض عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في شنو في ربيع الثلاثة جاء المدينة قبل أقل من شهر نزل إذا جاء نصر الله والفتح ذلك قبل أقل نزل شهور مش شنو شهر كده هو وصفره وربيع وبعد محرم نصر من وكان أ ي ض ا في ا ل آ ي ة نعي للنبي صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا ن بقرب أ ج ل ه صلى الله عليه وسلم ثم صعد صلى الله عليه وسلم المنبر والحديث في البخاري وقال ل أ ص ح ا ب ه إ ن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ا ل آ خ ر ة فاختار ما عند الله إ ل ى هذا الكلام الحديث عادي بكى أ ب و بكر رضي الله عنه الصديق بكى ا ل ص ح ا ب ة استغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن عبد مخير و أ ب و بكر يبكي قال ابن عباس وكان أ ب و بكر أ ف ه م ن ا كان يعلم أ ن المخير هو صلى الله عليه وسلم فلما بكى ر آ ه النبي صلى الله عليه وسلم من بين الناس بكى فقال بعد الحديث م ب ا ش ر ة إ ن من أ م ن ا ل ن ا س علي في ماله وصحبته أ ب ا بكر قال لو ف ي ز ل دار يقول لي عنده علي ي يقول أ ن ا سويت ليك و أ ن ا سويت ليك ما ف ي ز ل عنده حق يقول الكلام ده إ ل ا ابو بكر ص د ي ق فقال أ ب و بكر الله ورسوله أ م ن ثم قال عليه الصلاه والسلام ده كل فيلم بردى ل س ه ما نزل بس في المنبر ض ا قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أ ب ا بكر خليلا لكن أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ومودته ب ا ل م ن ا س ب ة كان أ ب و بكر ملازما للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومؤخيا له حتى لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ل خ ط ب ة ع ا ئ ش ة اعتذر أ ب و بكر في ا ل أ و ل قال له أ ت ت ز و ج ب ا ب ن ة أ خ ي ك أ و ل س ت ب أ خ ي ك فقال له صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا تحل لي و أ ن ت أ خ ي في الاسلام فكذا قال ما منكم من أ ح د له علينا يد يعني أ ي ز ل ط ا ل ب ن ح ا ج ة إ ل ا كافاناه بها خلا أ ب ا بكر يكافئه الله بها يوم ا ل ق ي ا م ة والله خ و ا ن ن ا ابو بكر غيث ابو بكر ما ب ي ح ص ي أ ص ل ا مش في ا ل ص ح ا ب ة في ا ل خ ل ي ق ة مما الله خلق الدنيا بس تطلع ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ما ب ي ح ص ل و ن تاني مافي أ ح د في ا ل أ و ل ي ن والاخرين بعد المرسلين أ ف ض ل من أ ب ي بكر كما في الترمذي ما طلعت الشمس على رجل بعد النبيين أ ف ض ل من أ ب ي بكر كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والله يا اخوانا يعني ويوم ب ر الاربعاء أ ي ق ظ مولاه أ ب و م موي و ي ه ب ة واحد من مواليه و الخدام المعو اسمه أ ب و يسمى ويكنى ب أ ب ي موهبه ي ف أ ي ق ظ ه وقال إ ن الله أ م ر ن ي أ ن أ س ت غ ف ر ل أ ه ل البقيع فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ا ل أ ر ب ع ا ء بالليل في أ و ا ئ ل ربيع تقريبا يا يوم ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة خمس ة ربيع ك د ه كويس خرج صلى الله عليه وسلم إ ل ى البقيع واستغفر ل أ ه ل البقيع وبينما هو عائد من البقيع أ ح س بالمرض يسري في جسده لذلك رجع صلى الله عليه وسلم ليلا إ ل ى بيت ع ا ئ ش ة فوجد ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قد عصبت ر أ س ه ا وقالت له وا راسه فقال لها بل أ ن ا و ر أ س ا ويؤخذ من هذا الحديث فقه وهو جواز التشكي و ا ل أ ن ي م و ا ل ت أ ل م زول عيان يقول لنا عيان يا فلان كيف والله مصدق عندي د و ش ة ما حرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ب ي و أ م ي وفداه نفسي ه وسلم يمازح عائشه في هذا الموقف العصيب ي ق وما ل لها و ضرك لو أ ن ك مت ثم, ثم غسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك و أ خ ذ من هذا الحديث جواز غسل الرجل ا م ر أ ت ه وغسل ا ل م ر أ ة زوجها ولا يغسل من الرجال ا م ر أ ة إ ل ا زوج ولا تغسل ا م ر أ ة من النساء رجلا إ ل ا زوجا فقالت له ع ا ئ ش ة ك أ ن ي بك بعد أ ن دفنتني عدت إ ل ى حجرتي ف أ ع ر س ت فيها ببعض نسائك قلت له بعدين تجد ع ر س ا ل فيها ا ل ج و ي خلليق و ت ر ج ل ح ت خلا وتجد لو تعرز شوف الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في أ ح ل ك ظروف مرضه وقد اشتد به وجعه صلى الله عليه وسلم كيف أ ن ه يدخل السرور في نفسي وفي قلبي وفي صدري ا م ر أ ت ه صلى الله عليه وسلم ا ل أ ر ب ع ا ء والخميس و ا ل ج م ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ويصلي ب أ ص ح ا ب ه لما جاء يوم السبت اشتد الوجع والمرض ولما اشتد به الوجع كان في بيت م ي م و ن ة بنت الحارث وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته تزوج ث ل ا ث ة عشر ا م ر أ ة جمع بين إ ح د ى عشر في حياته مات في حياته ا م ر أ ت ا ن خ د ي ج ة وزينب بنت خ ز ي م ة التي كانت تسمى ب أ م المساكين بنت صعصعه ا ل ه ل ا ل ي ة ا ل ع ا م ر ي ة رضي الله تعالى عنها وطلق ا م ر أ ة تسمى بالشنباء بنت عمرو قد طلقها في حياته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومات وعنده من النساء تسع وكان في بيت م ي م و ن ة ف ا س ت أ ذ ن ه ن في أ ن يمرض في بيت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وهنا و ق ف ة مكانه ومنزله ع ا ئ ش ة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن من كمال حبه صلى الله عليه وسلم أن نحب سائر أمهات المؤمنين وأن نحب المؤمنين نحب عنها ابنته عنها الصحيح سائر مسلم عائشة الله فما جاء في مسلم جاءته فاطمة الله رضي رضي في و قالت يا رسول الله إ ن نساءك ي س أ ل ن ك العدل في بنت أ ب ي ق ح ا ف ة قال يا ف ع... ا ط م ة أ ت ح ب ي ن ن ي قالت بلى يا رسول الله قال أ ح ب ع ا ئ ش ة ف أ ذ ن ت له قالت ع ا ئ ش ة ف ج ئ ء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد اسنده رجلان جاء وسانجن اثنين العباس ا بن عبد المطلب عمه وعلي ا بن أ ب ي طالب ا بن عمه رضي الله عنهم جاءوا وادخلوه بيت ع ا ئ ش ة دبعت يوم ا ل أ ر ب ع مشى البقيع كويس خ ط ب ق ب ل يوم ا ل أ ر ب ع خطبته يوم ا ل أ ر ب ع وقبل ان ز ل ت ا ل آ ي ا ت التي أ ع ل م ت ه بدنو أ ج ل ه إ ذ ا جاء نصر الله والفتح و ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا فسبح بحمد ربك واستغفره إ ن ه كان توابا بعد ذلك خرج إ ل ى البقيع وجاء وجعه وفي الوجع مستمر يحوم على نسائه كعادته في, في تقسيم الليالي ويصلي بالناس ويخرج بعد خمسه يوم من يوم ا ل أ ر ب ع يعني يوم الاحد الاثنين ل ي كده طلب ا ل ذ ه ب إ ل ى بيت عائشه فجيء به إ ل ى بيت عائشه ب أ ب ي و أ م ي ونفسي وولدي فداه صلى الله عليه وسلم وهو قد أ س ن د ه رجلان هما علي رضي الله عنه والعباس ف أ ج ل س و ه في بيت ع ا ئ ش ة فاشتدت به الحمى فقال لهم أ ر ي ق و ا علي ا ل سبع قرب من الماء قالت ع ا ئ ش ة وكان لحفصه مخضب له زي طشط ف أ ج ل س ن ا ه على المخضب وصببنا عليه الماء حتى قال حسبكم حسبكم سبع قرب من الماء واشتد به الوجع فلما اشتد به الوجع قال إ ن ي أ ج د أ ث ر الطعام الذي أ ك ل ت ه في خيبر وهذا أ و ا ن انقطاع أ ب ه ر ي الابهر ده معروف ا ل أ ب ه ر دشن ه و شريان شريان كبير السم أ ث ر عليه وقد أ ك ل السم قبل أ ر ب ع سنوات أ وطبعا يا اخواننا توفي النبي صلى الله عليه وسلم حجه في ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة انتهت بذي الحجه دخلت ا ل س ن ة الكم الحداشر. توفي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل س ن ة ا ل ح ا د ي ة عشر من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة في ربيع فبالتالي بعد السنين ذو كلها في ص ح ا ب ة ماتوا لكن ل ي ع ل م أ ن عداء اليهود قديم و أ ن عداءنا بهم ا ل س ا ر لنبينا صلى الله عليه وسلم إخوانا ا ل ي ه و د همو ا ل ذ ي ن ت س ب ب و ا أ ر الله د ا أن يكتب ل ل ن ب ي ه ا ل ش ه ا د ة حتى من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ل ط ي ف ة أ ب و مويهبة ل ى النبي و ما ق ع ع يتونس م ا ل ل ه إن ا ل ل ه خ ي ر ق و ل و ن ان كيف إ الله خ ي ر ن ي ب ي ن خ ز ا ئ ن ا ل د ن ي ا و ا ل خ ل د ف ي ه ا والجنة وبين د ن وبين لقائه و ا ل ج ن ة فاخترت لقاءه و ا ل ج ن ة قال أ ب ابو قال أ م و ي ه ب ة أ ل ا اخترت يا رسول الله خزائن الدنيا والخلد و ا ل ج ن ة يعني ما قال له دار ئ ا ل ج ن ة ولا دار ئ ا ل آ خ ر ه قال لا حتى لو قاعد في الدنيا ب يخلد غ ن بيجنته ب ي وخزائن و ج ن ة لكنه كان مشتاقا للقاء ربه تواقا للقاء مولاه لذلك آ خ ر ك ل م ة قالها الرفيق ا ل أ ع ل ى الرفيق ا ل أ ع ل ى ثم صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وفي هذا ع ظ ة وفي هذا ع ب ر ة أ ي ن ا ل ع ب ر ة ا ل ع ب ر العبرة, العبرة في أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ر ا د أ ن يخبرنا أ ن اليهود جعل الله سمهم سببا لموته ليموت شهيدا فقد قتله أ ع د ا ء ا ل م ل ة وضعوا له السم في فخذ الشاذ ا ل م س م و م ة وقد وضعوا ا لانهم س م في ل ل ف خ ذ أ س أ ل و ا عن أ ك ث ر موضع يحبه صلى الله عليه وسلم من الشاذ فلما قالوا الفخذ أ ك س ر السم قاتلهم الله قاتله م الله الانبياء ل قتلت ه ل أ و س ف ك ت الدماء قاتلهم الله ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث أ ب ي سعيد إ ن ي لاوكع موعوك, يقول لك فلان موعوك, موعوك يعني ق و و ل لك فلان م و موعوك ك ع ي عيان إ ن ي لاوكع كما يوكع الرجلان منكم قال لهم انا بامرض وباشتد ع ل ي حق اثنين ذلك ل ر ف ع ة درجاته ولعلو منزلته ولانه يخفف على أ م ت ه صلى الله عليه وسلم وعندها لما اشتد به المرض وقد اشتد به المرض بالتحديد يوم ا ل أ ر ب ع ا ء التي بعدها يعني مش ا ل أ ر ب ع ا ء التي خرج البقيع ا ل أ ر ب ع ا ء اللي بعد حقه البقيع دي بقى خلاص كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يغمى عليه وعنده ا ل آ ن زي كم يوم بيمرض في بيت ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها طيب الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو على هذه ا ل ح ا ل ة قبل موته بخمس قبل ما يموت ب خ م س ة أ ي ا م أ و ص ى ا ل أ م ة وصايا ك ث ي ر ة جدا صلى الله عليه وسلم وهي م خ ر ج ة في الصحيحين من حديث ع ا ئ ش ة ومن حديث أ م س ل م ة ودير الحاضرات الجريبات ل أ ن ا ل نسوان خ ل ف ت ع ا ئ ش ة لك ن كلن قعدت كلن بجن يقنبا و ب ي ت ا و ك ذ ا حاسات ر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ك ذ ا كذا مع ع ا ئ ش ة كلهم فهنا قالت أ م س ل م ة وكذلك الحديث حديث ابني عبد الله بن جندب عبد الله بن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس بخمس م ع ن ا قبل خ م س أ ي ا م من م و ت ه أ و ص ى ا ل أ م ة بوصايا ك ث ي ر ة من هذه الوصايا أ ن ه أ و ص ى ا ل أ م ة ب ا ل ص ل ا ة أ ن يحافظوا عليها و أ و ص ا ه م ب إ ح س ا ن م ع ا م ل ة ما ملكت ا ل أ ي م ا ن ا ل ص ل ا ة وما ملكت أ ي م ا ن ك م ثم حذرهم من مسلك من المسالك ا ل ب د ع ي ة والمزالق ا ل ش ر ك ي ة التي تنبني على تقديس البشر والغلو في الصالحين وفي ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين قال قبل خمس لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م وصالحيهم مساجد قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها تقول للصحابة يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا قالت ع ا ئ ش ة ولولا هذا لبرز قبره صلى الله عليه وسلم بالله قبل خ م س ة يوم بس يعني الموضوع د ه من ك ث ر ة من موضوع د ه مهم وشاغلوا قال لو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور م أ ايزر انبيائهم انبيائهم المحله المسجد فيها لله دفنوا انبياء قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري لما حدثته ام س ل م ة عن تصاوير وجدتها في أ ر ض ا ل ح ب ش ة في كنائسهم قال أولئك ش ر اولئك ر الخلق أ شرار الخلق أولئك ش ر اذا ر الخلق إ مات فيهم الصالح وفي ر و ا ي رواية العبد الصالح بنوا على قبره سبحان الله يخوانا في فتوى م ه م ة جدا في فتوى م ه م ة جدا ا ل خ ل ق أ ك ع ب زول اللي بيبني بنا أ س م ن ت ي ه اطين ه محتاج اليه المستشفيات والمراكز ا ل ص ح ي ة د و ا دا قال س ر الناس قول لي ا ل أ ف ت ك ده م ن ه شيخ ا ل أ ز ه ر أ و مفتي مصر مفتي الدياره ا ل م ص ر ي ة أ و ه ي ئ ة كبار العلماء في ا ل س ع و د ي ة أو مجمع الفقه ا ل إ س ل ا م ي التابع ل ر ئ ا س ة ا ل ج م ه و ر ي ة في السودان تحت مسمى وزارة أو مستشاريه م ى التاصيل أ و م ن ظ م ة المؤتمر ا ل إ س ل ا م ي أ و ر ا ب ط ة العالم ا ل إ س ل ا م ي بمكه ة يقول ل م ما الناس الرسول الصلاة مقنعين عليه أشر أشر تخيل حسن لو بلق أشر زول حسن منه عليه أفتى أكعب إني من شرار الخلق عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة الذين إ ذ ا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره هذا كلام、غريب. يا أخواننا الحديث ده أنا ما قلت لنا الحديث ده موجود في الصحة البخاري ومن رواية أم سلمة أم المؤمنين وقال الرسول الصلاة والسلام وريني في التلاشة المعمل تعدوتك قلت سلمة عليه موجود ومن أم أم غريب وريني في في ده ده مع البخاري ولا مع ام س ل م ة ولا مع الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انا الكامدق وانا شايفه والله واضح قال شرار الخلق عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة الذين تقوم الساعه عليهم ل أ ن ا ل س ا ع ة أ ص ط م ا ن ر ت ق ب الا على شرار الخلق بعد ما ربنا يقبض أ ر و ا ح المؤمنين يفضل فيها الكفار يتهارجون فيها تهارج الحمر ديه اول حاجه و المتخذين القبور مساجد والمتخذين عليها سرجاء سرج معناها إ ض ا ء ا ت يضوء د ي شر إ ث ن ي ن سبحان الله في هذا الحديث العجيب جمع النبي صلى الله عليه و سلم بين شرين وكلا ل ش ر ي ن يفضي إ ل ى الشرك الشر ا ل أ و ل هو الذين تقوم عليهم ا ل س ا ع ة بعد أ ن يموت أ ه ل ا ل إ ي م ا ن والشر الثاني الذين كانوا سببا لفتح ذرائع الكفر وتقديس البشر والغلو الذي نهى عنه الله إياكم والغلو انما اهلك الذين من قبلكم الغلو وبالتالي إ خ و ا ن ن ا أ ن ا مستغرب جدا قبل خ م س ة يوم الوكت د ا ك ما في زربنازاته ما كان في قباب ولا أ ض ر ح ة ولا ح ا ج ة زيدي قبل خ م س ة يوم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم الزور و ا ن لك حاجة الزول قد يكون صالح قد ي ك و ن فعل ص ا ل ح لكن د ي ما ح ج ة لان ه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتكلم عن ه عن الانبياء ن ن عن ي ا اتخذوا قبورا من انبيائهم و ا ل ت ا ن ي منه مؤكد صالح ز و ل مؤكد انه صالح نحن ا ل ز و ل المدفون اصلا ما عندنا معه م ش ك ل ة لان هذا من امواتنا موات أ م المسلمين ولا موات المسلمين موات ا ل م س ل م ا ن رسول الله صلى الله عليه و س ل اذكروا ما حسنا موتاكو المجد صلى الله ع ل ش ه وسلم لانه قد يكون فعلا صالح لكن الناس هم الذين وقعوا في تقديسهم حساء سلام ما ل ب ي ن ص ا ر و ذي ا ل م ا ل و النصارى م ش ك ل ة إ ن ه م ب ق د س و ا عيسى عليه السلام عيسى ربنا جعلوا عبد ومجعلوا إ ل ه ربنا كفر عيسى عليه السلام ما عنده ذنب ا ز ن ب ذنب منه ذنب النصارى الضلال قال تعالى ويذ قال الله يا عيسى ابن مريم أ ا ن ت قلت للناس اتخذوني و أ م ي إ ل ه ي ن ي شنو من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أ ن أ ق و ل ما ليس لي بحق إ ن كنت, قلت كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أ ع ل م ما في نفسك إ ن ك أ ن ت علام الغيوب ما قلت لهم إ ل ا ما أ م ر ت ن ي به أ ن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أ ن ت الرقيب عليهم و أ ن ت على كل شيء شهيد ان تعذبهم ف إ ن ه م عباد و إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم في سهر السلام ما عنده ذنب فبالتالي الماده أ ص ل ا ما عندنا معه ن د مشكله م ذمة ا د ة ن إن محسن الله يزيد في إ ح س ا ن و إ ن م س ي ن س أ ل الله اي تجابر عشره عن سيئاته لكن ا ل م ش ك ل ة في ا ل أ ح ي ا ء ا ل أ ح ي ا ء إ خ و ا ن ن ا الحديث غريب لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا قبورا ا أ س و أ شيء في ا ل أ م ة أ ن تعبد القبور و د هذا في, في زول يا مولانا فيزول بعبود له قبر ا ق ر أ الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم عن أ ف ض ل قبر في الدنيا أ ف ض ل قبر حوى في لحده صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا شنو يعبد يعني ممكن القبر يبقى وثن يعبد يا اخوانا هذا كلام غريب ما غريب تما حديث نبي حتى ت ق و ل ش ن و في الحديثه ا ل له ف م ن و حديث في صح مسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لا تتخذو قبري عيدا عيدا ذي شنو يعني كل س ن ة ت ج و ا ت ع ي د و ا في ه ت ع م ل و ا ع ي د في قبر ي ما ت ع م ل و ا ق ل ي ولد ا ن شغري ي ء ب اشد ل ي ا ل آ ن م و ج و د ف ي ام ل أ ة لا صلوا علي ف إ ن صلاتكم يا أخوان لكلام م نبي ه ك ل ي صلى ا ل ن ب ي عليه الصلاة وسلم ا ل ا صلوا علي ف إ ن صلاتكم ت ب ل غ ن ي حيث كنتم ولا ت ت خ ذ و ا قبر ي ايد ل أ ن ه أ ر ا د أ ن يسد كل ذرائع الشرك أ ن ت بلجيء في الغبر بعد ش و ي ة بيحصل لك تعلق بصاحب الغبر ده بعد ش و ي ة بدل ما تشله ا ل ف ا ت ح ة بتقول ه الدين ي ب ت ب د أ ا ل ح ك ا ي ة م ا ش ي كده بيبقى فيها تعظيم له وللبشر ا وهذا يصرف عن ح ق ي ق ة التوحيد وعن جوهر ا ل ح ن ي ف ي ة السمحاء طيب هذا التوجيه النبوي الرفيع و ا ل إ ر ش ا د العظيم في آ خ ر لحظات الدنيا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م وصالحيهم مساجد طيب كيف تتخذ القبور مساجد تتخذ القبور مساجد ب ث ل ا ث ة معان ي المعنى ا ل أ و ل السجود للقبر معناها اتخذ القبر مسجد يعني موضع للسجود المسجد, المسجد يطلق على موضع السجود وجعلت لي ا ل أ ر ض طهورا ومسجدا مسجد مش معناها زور في الخلد جاء وقت ا ل ص ل ا ة ص ل ة د ه مسجد لكن ماشي في اللون بنا ولا في حمامات ولا في م ئ ض ن ة محل السجود د ه يعتبر مساجد ثانيا من المعاني دفن الموتى في المساجد ودفن الموتى في المساجد يضر بالموتى ل أ ن ه إ ذ ا دفن في مقابر المسلمين سوف تكثر عليه الرحمات ب ك ث ر ة الذين يمرون عليه كويس وكان المغابر في شارع ظلت حظك الناس كتات ناس الحفلات و ناس ا ل ر ك ش ا ت كلهن يدعو لك السلام عليكم أ ه ل الدياري فزو بجماش المغابر يا ناس فلان السلام عليكم و ل ا بسلم عليهم ك ل ه م ك ل ه م الحمد لله اندفن مع كل ه م د ي ل احسن لك شوف تدفن مع ناس ك ل ه م د ي ل ما ب ي ج ي ك عوجا اصلا لكن ده إ ل ا ز و ا ن يكون قاصدك و ق ا ص د ا ل جامع وذاته كان جا جامع ما بيتخيل إ ن ه في فاتحه ش ي و بيصلي ويمره لكن في ا ل م غ ا ب ر بيجيك إ ح س ا س الدعاء للعموم ط و ا ل ي اشكدنا المقابل في ر ح م ة د ا ئ م ة من المسلمين دائما ل ا ن م ي ر و ا ع ل ه م فدفن الموتى في المساجد أ ي في موضع السجود يجعل القبور مساجد والمعنى الثالث باتخاذ القبور مساجد أ ن يكون القبر إ ل ى ج ه ة ا ل ق ب ل ة ولذلك نهينا عن ا ل ص ل ا ة في القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ ر ض كلها مسجد إ ل ا ا ل م ق ب ر ة والحمام يعني المقابر جوه ليه الله ما يجوز تصلي مش زي ما جاء في ق ب ر وما جاء في ق ب ر وكذا جوه المقابر ما يجوز تصلي صلى ليه الله الظهر وما صلوا في المقابر تطلع بره المقابر وتصلي ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ, ال... عن اتخاذ القبور مساجد هذا هو المعنى طيب قالت ع ا ئ ش ة لولا هذا لبرز قبره إخواننا إخواننا يوم يتناقشوا يقول مولانا الرسول والسلام سبحان الله الناس الذين يا مولانا الرسول عليه الصلاة、والسلام. ما في الجامع ما في المسجد أصلا دم الفقة الصحابة دي حجة. هذه حجة على الناس طيب قبة لحد حجة حجة لك عليه على هذه هذه دم في في لأن النبيع... النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي قالت ع ا ئ ش ة ا ل ص ح ا ب ة خافوا إ ن الناس يعظموا الغبر قام خا توفي حجرته ع ش ا ن الناس ما يلقوا ف ر ق ة وقفلوا الحجره دي ل ق ا ن ة ما في أ و لولا ذلك لبرز قبره يعني كان بنوا على قبره بالتالي من الذي بنى على قبره ح ج ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ه نرجع ع ف في صياغ الحديث ن ر إ ل ى صياغ وفاته صلى الله عليه وسلم وهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على الفراش وقد ا س ت د به الكرب واشتد به الوجع قبل خ م س ة يوم خلاص قال لهم مروا ابا بكر ليصلي بالناس إ خ و ا ن ا غيثه ابو ك ر د ي ا دائما ه ا تخديم عجيب ذاته الصحابه ة د كلهم قاعدين قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وفي البيت ح ف ص ة قالت يا رسول الله إ ن أ ب ا بكر إ ذ ا قام في مقامك ع ا ئ ش ة كان خ ا ي ف ف إ ن ا ل ن ز ة ا ل شاء من أبوه و إ خ ابوه ن ا لمامر واحد يامجي أرسل صلى ي رضي الله عنها قالت إ ذ ا ق ا م في م ق ا م كهذا ي غ ل ب ه البكاء فلا يسمع الناس ص ل ا ت ه قال إ ن كنا سوي ح ب ا ت يوسف مرنا ا ب ا بكر اللي يصلي بالناس ا ل خ م س ة يوم دير صليبون أ و بكر ا ل صديق ورسول ا ل خ م س ة يوم د ي تعب ت ح ب شديد حتى كان يؤخذ عليه عليه السلام ص ل ل ا ا ة و يؤم عليه من ك ث ر ة الحمى حتى قال أ ب و سعيد إ ن ي لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ض ع يدي على ر أ س ك يا رسول الله بالله ما قادر يخطئ يده في راس وصلف قال له إ ن ي لأوكع كما يوكع أو إني اوكع كما يوكع الرجلان منكم ثم ب د أ ابو بكر يصلي بالناس رضي يوم يوم الربيع الله تعالى الأحد حداش عنه و أ ب ك ر يصلي بالناس خلاص يصليمون به يصلي ب أ كشف ر ك النبي صلى الله عليه وسلم الستار عن ح ج ر ة ع ا ئ ش ة ووقف على طوله و ا ت ك ى إ ل ى الباب وجعل ينظر إ ل ى أ ص ح ا ب ه لما أ ح س به أ ب و بكر رجع ا ب بكر إ ل ى الخلف وفرح ا ل ص ح ا ب ة حتى كادوا أ ن يفتنوا في صلاتهم بعد ذلك لفتوا كان ينظر إ ل ى غرسه الذي غرسه و إ ن ه ا إ ط ل ا ل ة قائد ومرب ومعلم و أ س ت ا ذ يريد أ ن يتعهد غرسه و أ ن يرعى زرعه و أ ن يتفقد أ ص ح ا ب ه ينظر إ ل ي ه م ب إ ع ج ا ب وصف أ ن س وجه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كانما, هي كأنما هو ر ق ة مصحف من الحمى والتعب و ا ل إ ع ي ا ء ف أ ش ا ر إ ل ى أ ب ي بكر أ ن تقدم وصلي ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه غفوه ليسموها ب اهلنا ف ج ت ا س ن و ف ج ت الموت اخذته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شوف فرح ا ل ص ح ا ب ة فرحا و إ خ و ا ن ا طيب ما في سؤال قال لك لما ك ل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق ب ط أ ب و بكر الصديق م ا كان حاضر والناس متشاكلين مات ولا ما مات جاء من و ي ن أ ب و بكر من و ي ن من السنح في العاليه ا ل و د ه العالي ا ش ن و اصبح يوما ل ا ث ن ي ن معطل مشاغله قال خلاص اطمانينا على الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فتفرق أ ص ح ا ب ه لقضاء حوائجهم ومنهم أ ب و بكر دا يوم الاثنين مشى ب د أ الكرب يعود إ ل ي ه فدخل عبد الرحمن ا بن أ ب ي بكر وهو يستعك بسواك والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جالس و ع ا ئ ش ة من خلفه وظهر النبي صلى الله عليه وسلم في صدر ع ا ئ ش ة يا سلام ع ا ئ ش ة دي كم بتفتخر تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي وبين سحري ونحري وريق واقوى ولقد خالط ريقي ريقه كيف لما جاء عبد الرحمن وبيده مسواك وليس لم ينظر إ ل ي ه ولا يستطيع يتكلم فقالت له اعطيك, اعطيك السواك ف أ ش ا ر ب ر أ س ه نعم ف أ خ ذ ت السواك من عبد الرحمن فاعطته إ ي ا ه فما استطاع أ ن يفعله قالت الينه لك والله ع ا ئ ش ة م و ف ق ة دقب ل م و ت و ب د ق ا ئ ق بس د ق ا ئ ق بس الينه لك ف أ و م أ ب ر أ س ه ف أ ع ط ت ه أ خ ذ ت السواك ولينته بريقها و أ ع ط ت ه ف أ د خ ل النبي صلى الله عليه وسلم السواك الذي فيه ريق ع ا ئ ش ة إ ل ى فمه المبارك الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم لذلك كانت تقول مس أ و خ ا ل ه ر ي ق ريقه صلى الله عليه وسلم قالت فدعا بركوى وجعل يمسح على وجهه الماء ويقول لا إ ل ه إ ل ا الله إ ن للموت سكرات لا إ ل ه إ ل ا الله إ ن للموت سكرات يردد هذا و ع ا ئ ش ة تسمده قالت فما شعرت إ ل ا وهو يرفع يده ويقول الرفيق ا ل أ ع ل ى الرفيق ا ل أ ع ل ى قالت فخرج من فمه رباب بارد, بارد ومالت يده قالت ف أ س ل م ت ر أ س ه ل ل و س ا د ة وجعلت مع النساء أ ب ك ي بهذه اللحظات انتهت ح ي ا ة أ ف ض ل البشر وخير الرسل صلى الله عليه وسلم لكن س ن ة الله أ ن ا ل أ ح ب ة يلقونه و أ ن ه قد و أ ن ه م أ ج ا ب و ا نداءه ل أ ن ما عند الله خير له صلى الله عليه وسلم فوضعت ر أ س ه إ ل ى ا ل و س ا د ة وجعلت تبكي مع النساء وانتشر الخبر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد م ا و أ س ق ط في أ ي د ي ا ل ص ح ا ب ة ما كانوا يتوقعون هذا وما دار بخلدهم في يوم من ا ل أ ي ا م فحمل عمر سيفه يقول إ ن محمدا ذهب يكلم ربه كما ذهب يكلم موسى ربه ومن قال أ ن ه مات قطعت عنقه وجاء أ ب و بكر من السنح في أ ع ا ل ي ا ل م د ي ن ة فدخل أ و ل ما دخل على حجرته صلى الله عليه وسلم واتكلم مع زول نهائي والله يا اخوانا الرسوخ, الرسوخ ده عجيب دخل فكشف عنه وهو مسجى فقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله ثم ثبات ثبات عجيب خرج في ثبات عجيب ووقف في الناس خطيبا يا خده والله أ ق س م ت برب ابو بكر اذا محلت وقت السده من كان يعبد محمدا ً ف إ ن محمدا ً قد مات ياخذ الكلام قالوا شوف المحلل قالوا فيها من كان يعبد م م ح د الله ً محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان مات قد يعبد ا ف إ ن الله حي لا يموت و ت ر ى ا ل آ ي ة عمر العالم الجليل الجهبز يقول ك أ ن ي أ س م ع ا ل آ ي ة ل أ و ل م ر ة اني اسمع ا ل آ ي ه لاول مره وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ا ف إ ن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم سقط السيف من يد عمر لانه ايقن بالحقيقه المعره كان في نفسه بعض امل وبريق امل ان الحياه أ ن يعود إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفقدون مجالسه سيفقدون قيادته سيفقدون علمه سيفقدون جبريل سيفقدون الوحي سيفقدون ا ل أ خ ل ا ق سيفقدون ا ل أ ب و ة يا سلام سقط السيف من يد عمر وجلس ا ل ص ح ا ب ة جميعا يبكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبر ولم يدفن بعد مندفن لحد ح ز يوم ن الله لحد حزين الاثنين مندفن بعض الناس من المغرضين يقول ا ل ص ح ا ب ة كانوا يختلفون في أ م ر ا ل خ ل ا ف ة و ا ل س ل ط ة لا والله لكن الحادث كان عليهم عظيما قال أ ن س لقد شهدت ا ل م د ي ن ة يوم دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فريح فيها كل شيء الطفل و ا ل م ر أ ة والرجل والشجر وشهدتها يوم أ ن مات صلى الله عليه وسلم وقد حزن فيها كل شيء وبالتالي ب د أ ا ل ترتيبات تجهيز البدن الشريف صلى الله عليه وسلم وقد دخل أ ه ل ه في غ س ل ه العباس وعلي والفضل وقثم أ ب ن ا ء عباس ومولاه شقران و أ س ا م ة بن زيد و أ ر ا د و ا أ ن يجردوه من ثيابه اختلفوا نجردوا ولا نجردوا نجرد ولا ا و ما ن ج ر د و ا واختلف ا ل ص ح ا ب ة ناس نجردوا ناس نجردوا قالوا قالوا ما ف أ خ ذ ت ه م جميعا غ ف و ة فسمعوا صوتا يقول غسلوا رسول الله في أ ث و ا ب ه فغسل صلى الله عليه وسلم في أ ث و ا ب ه كان العباس وابناه الفضل و ق ث م يقلبانه وكان شقران و ا س ا م ة يصبان الماء وكان علي يتولى رضي الله عنه غسله غسل بدنه بالماء من فوق ثيابه صلى الله عليه وسلم وهو يقول طبت حيا وميتا يا رسول الله حتى أ ع د و ا و أ ر ا د و ا دفنه ودبوا الريك لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته و ا ل ح ج ر ة وين بين ا ل ح ج ر ة وبين المسجد س ب ع ة أ م ت ا ر كانت شارع كبير شارع س ب ع ة متر الزول يطلع من الحجره يخش وين الشارع بعدك يخشنو يخش المسجد و ي ن كانت ا ل ح ج ر ة كانت ا ل ح ج ر ة شرقي المسجد ابتدع ش ر ق المسجد من ج ه ة الشرق ف ا ل ص ح ا ب ة مختلفين جاء أ ب و بكر وقال لهم إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ا ل أ ن ب ي ا ء يقبرون حيث قبضوا أ ي ن قبض النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ح ج ر ة ع ا ئ ش ة و أ ي ن دفن في ح ج ر ة ع ا ئ ش ة ما دفن في المسجد ما دفن في المسجد نهائي ل أ ن ه لو كنا ا ل ح ج ر ة ت ا ب ع ل ى ا ل م س ج د كان النبي يجامع فيها أ ه ل ه كويس كان ي خ ت س ل فيها وهكذا د ه ما جامع هذا ح ج ر ة وليه ل أ ن ه نبي لو في زر الثاني قال أ ن ا محل ما أ م و ت تدفنوني ه معناه عمل نفسه شنو عمل نفسه النبي س و ما. لكن إن دفنوا تبع يعني رسول الله كان مدفون في ا ل ب ق ي ع كان ح ق و ل و ا تفنونه ي ن هم قاصدين ا ل أ و ض ه وقاصدين الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أو بكر قاصدين ل شنو جازدين الرسول د ي ن ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام د ا ر ي ن يكونوا جنبه زي ما كانوا في حياتهم جنبه د ا ر ي ن حتى في الموت يكونوا جنبه فبالتالي دفن في حجرته أ ز ا ح و ا حفروا تحت سريره و أ ز ا ح و ا السرير و أ ن ز ل و ه لكن كيف صلي عليه صلى الله عليه وسلم صلى عليه الناس جميعا بغير إ م ا م صلوا عليه فرادى ي ج و ا ناس يجيبوا يزايزوا يكبر براو يصلوا ينتهوا الرجال ي ن ت ه و ا جابوا النسوان صلى على النسوان بن ا ل س ب ة النسوان صلى على الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبالتالي لا يمنع أ ن تصلي ا ل م ر أ ة على ا ل ج ن ا ز ة يعني كان جابوا ج ن ا ز ة في الجامع وقال د ن نصلي ع ل ى ه و ن ش و ق عليه يصلى في العشاء وجابوا ا ل ج ن ا ز ة يصلى ولا ما ي ص ل ي ص ل م ما في شيء ي ن عليه ص م ع ل ثم ا ل أ ط ف ا ل صلوا عليه وبعد هذا قبر في مساء يوم الثلاثاء صلى الله عليه وسلم بعدما رتبت ا ل أ م و ر وقبر ف و ق قال أ ن س لحد ا ل ل ح ظ ة دي في بعض ا ل ص ح ا ب ة للسماء ا ل ح ك ا ي ة ما, ما, ما واق عليهم ع قالوا والله ما أ ي ق ن بعض الناس إ ل ا بعد أ ن سمعنا صوت المساحي المساحي اللي هو الكوريك و ا ل ط و ر ي ة والواسوك لما سمعنا صوتها قال أ ن س قبرناه كيف تكبر تراب كده بس وقبل أ ن نغادره أ ن ك ر ت ن ا قلوبنا الزول بغى نفسه ما يهوى الزمان طوال ل غ ص ن حتى قال أ ن س يشبه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وهم يبكون لفقده قال ك أ ن ه م الغنم الشارد ة في ا ل ل ي ل ة ا ل ش ا ت ي ة ا ل م ط ي ر ة تخيل ح ا ل يكون كيف ا ل ص ح ا ب ة فعلا أ ث ر فيهم وهنا قالت ف ا ط م ة رضي الله عنها أ ه ا ن على رؤوسكم أ ن تهيلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب قلتم انتوا الموضوع ده هان عليكم تكبوا التراب علي الموضوع ده جددتوا أ ن ت و ا كيف لكنها س ن ة الله في الخلق طيب بعد م ا د ف ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حجرته شوف حجرته ا ل صحابه ة دين ع م ف ق ع اراد ل ي أ أو بكر أ ن يزيد المسجد فزاد المسجد من ا ل ن ا ح ي ة ا ل غ ر ب ي ة و ا ل ح ج ر من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ش ر ق ي ة وجاء أ و بكر عمر فزاد من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة جاء عثمان أ ر ا د أ ن يزيد في المسجد الحجره ما شايفنا ي ا ل ص ح ا ب ة ذ ي ما شايفنا ي شايفنا ي لكن ماله عنده فريق الزمن ده كله سنتين أ و ب ك ر وعشر س ن ة عمر وثنا ا ش سنة عثمان رضي الله عنهم وعلي خمس س ن ة واحد فيون د ج ل ي ه ط و ب ة في غبر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما في ه ما ح ب ولا اخذوا بوصيته اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ومن حديث جابر في صحيح مسلم نهى ان ل ب يبنى صلى الله عليه وسلم ي أن يبنى على القبر و أ ن يكتب عليه و أ ن يقعد عليه م ا ت ج ن ب ف يجصص غبور وأن ي يعني يعمل فوق شنو أه؟ الجبس يعمل ل فوق شنو ا ج بعدين س ب زي ما قال ابن عباس لا يستفيد الحي الميت ح ي ا ل بهذا أ ب د ا ل أ ن ه الميت ده حالتين إ ذ ا كان في ج ن ة ب و ا ك س م ح د ه أ س م ح من الجنه ة ا ل وكان ف ي و في نار بونكه ب ي ض ل النار ي ع ن ي في ا ل حالتي ن كان بدات ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة دي بكم و ن م ت ع كان كندشتا ل غ ب ر د ه مبيع م ب ت أ ث ر ما ب ت س ويل ح ا ج ة شيفي ا ل خ ر ع ن د الله د ه ع ا ل م ب ر ز خ و ب ا ل ت ا ل ي جاء عبد الملك بن مروان ومن بعده الوليد فلم يجدوا م س ا ح ة ليزيدوا المسجد إ ل ا من ا ل ج ه ة ا ل ش ر ق ي ة قاموا زادوا ودخلوا ا ل ح ج ر في المسجد واعترض سعيد بن المسيب وكان من العلماء مالوا سعيد بن المسيب وهابي م ب د و ر الصالحين مالو قال لهم غير إ خ و ا ن ا كان المصح قال عملوا شنو فكان كيف اسمن في قبر أ و بكر رسول الله وقبر أ و بكر وقبر عمر قال عملوا جوا ا ل ح ج ر ة سور السور د ه عملوا في ش ك ل مثلث ك د ه ك د ه سوره و الحجره تاني في سور الحجره ة تلاته سوره و خ ط و ه ك د ه ك د ه ليه عشان ما بدو يصلي للقبر إذا ي ؤ م ن هذا شوف يا خ و ا ن ا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان دعا دعاء ما بقع وطه ا قال شنو اللهم لا تجعل ق ب ر و س ن ا يعبد ليه ا ل ص ح ا ب ة عملوا ك م ل ه كله ربنا سخرنا ّ ليكون هذا حقيقه استجابه الله لدعاء من لدعاء نبيه عليه الصلاه والسلام انت عارف الحجره والمسجد ا ل آ ن دخلوها بني ا م ي ة والصحابه ما كانوا قاعدين ب ع د لو صليت ما ابتدى تصلي ا ل غ ب ر يعني أ ن ت كصليت والمسجد اما صلي قدام ا ل غ ب ر تخلي ا ل غ ب ر و ر ا ك ولا ا ل ج ب ل ة لو جيت تجازت الغبر ما بتجي غبر بتجي م س ل س كده يعني ما في غبر كده عشان تقول الناس واقفين صفوف لا لحد يوم الليله و د ج و و الغبر ث ل ا ث ة أ س و ا ر حتى بعد ذات دخل دخلوه د خ ل المسجد في عهد بني أ م ي ة ولعل هذا في س ن ة اثنين وتسعين من ه ج ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م ب ا ر ك ة دفن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوم الثلاثاء في الثالث عشر من شهر ربيع ا ل أ و ل وقد قبض في الثاني عشر من ربيع صلى الله عليه وسلم ما مات دينه وما ماتت سنته وما ماتت رسالته وما ماتت أ خ ل ا ق ه دينه الذي جاءنا به ما زال حيا ً هو حي في وجدان المؤمنين حي في قلوب محبيه وفي قلوب أ ت ب ا ع ه صلى الله عليه وسلم هذه وفاه حبيبنا صلى الله عليه وسلم أ ح س ب أ ن ي تحدثت في ع ج ا ل ة عن هذا الموضوع الذي ينبغي أ ن نستفيد منه أ م و ر لحياتنا ا ل م ع ا ص ر ة والا نجعله أ ح د ا ث تسرد ولا وقائع تحكى ولا مواقف تقص دون أ ن نستفيد دروسا ونستلهم عبرا بارك الله فيكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته جزا رجع جزا جزا جزا الله خيرا شيخنا خيرا وقفات ولا غيبا النبوية ثابت الحافظة ما فدحتها حارة تحفظها بداخلها الله خيرا هنا على مثل الأسئلة يقول السائل فهي شخص نصيرة بعض قدمة ثم بسم الله الرحمن الرحيم بعضهم يقول أ ن النبي صلى الله عليه وسلم م د ف و ن في المسجد النبي و توجد في ه مسجد النبي كيف ي ر د عليهم ردد خ و ان ن ا و ا ض ح ن ع ي د ت ا ن ي ا ل رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما دفن دفن فيه في حجر ة الحجر ة بينه وبين ا ل ج ا م ع ة شارع سبع م ت ر انت ا و بكر صدفه ولسه ده شارع وده جامع و د ي الحجره وعمر قرانه دفن وبدليل انه حتى النبي صلى الله عليه وسلم عملت حيطه وقعدت قعدت وبعدين ذلك ب الحيطه ب ت ا ع ت ه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم دفن ا و بكر و هي ق ع د ة لما ندفن عمر رحلت من الحجره ولحد حتى ما دخلت ل ا جاء م ما ع و لا حد ج عثمان بن عفان وجاء علي بن أ ب ي طالب لسه ا ل ح ج ر ة بيت م ق ف ل ة زادوا الجامع دخلوا بني أ م ي ة والصحابه بيا ك ا ن بيجزوا من ا ل ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة م ا ل ه م ض ه ب ا ن ي ن من المحل دي ا ل ص ح ا ب ة دي م ا ل ه م لكن ف ق الصحابه يختلف عن ف ق غيره ا ل ص ح ا ب ة بباروا ببار الرسول عليه الصلاة ا عليه ل ل س و مباريات نعم الثاني ما حكمه سؤال السائل يقول كاس العالم تعال أ ح ض ر معانا خبره ا ل ج م ع ة بعد بكره ان شاء الله الموضوع طويل و أ ن ا ناوي في خبره ا ل ج م ع ة همتين ذات كاس العالم قربت ولا ما قربت يوم كم ا ل ج م ع ة ذاتها لا حول ولا قوتين والله هذه م ش ك ل ة لكن اكتفي بقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من حسن إ س ل ا م المرء تركه شنو ما لا يعني انت يا زول الشده و ا ل ر ي ن ي بتستهين منه شنو في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ة ما لا يعني يعني ح ا ج ة يا أ خ ي قال لك شهرا ما عندك ف ي ه نفغ و م ا ت ع ز شنو م ا ت ع شنو ماتعز شنو ا ت ع ز و ا ت ع ز ن ا ت ع شنو ا ت ع ز شنو ا ت ع ز ش ن ماتعز ش ن م ا ل ع ز ن ماتعز ن ا ت ع ز شنو م ا ز ي ل ق ا ل بشجع البرازيل كان <تصفيق> يا اخي ولد البرازيل فاسد ذا يريدون ح ا ج ة إ ن ت قال ح ب د ظ يا ترقى يا اخي مره يعزمك ن انت مسلم يا خ ي حافظ على وقتك